قالوا المسحب المنديل جائز استحب الشافعي تركه يعني الشافعي عنده أن المستحب ترك المسح المنديل ويروى في ذلك الحديث لا تصح تروى في هذا الأمر الحديث لا تصح بقات المسألة أخرى هي من المتعلقة بالمنديل إنسان توضى توقعك تحتاجها في البرد إنسان توضى ويريد أن يغسل رجليه، فهل له أن يمسح أعضاء وضوئه قبل أن يغسل رجليه؟ صدق، وبغي يمسح الأعضاء البوضوء لأن المركب قا كيبرد، كي واللي كيبرد كيبرد هو، فهل له أن يمسح أعضاء وضوئه يغسل وجهه ويريد بوضوء، يغسل من يمسح أعضاء الوضع ويبقى تبقى شنو فتجلي عاد غير يدخل يغسلها أو غدي يغسلها بالماء. هل يجوز له ذلك أم لا على خلاف بين أهل العلم والمشهور عند المالكية جواز ذلك سئل ذلك سئل المالك عن, عن ذلك فقال إنه من التيسير إنه من التيسير ولا مانع منه حتى في القواعد الفقهية لا مانع منه وليه النع العلماء قالوا أنه كتوضشنا هو ال هو الضابط ديال الموالات شنا هو الضابط ديال الموالات يعني أن العضو كيجي كي من بعد العضو وغصسلوا وجهها كم أيديكم إلى المرافق ومسحوا برؤوسكم كم أرجلكم إلى الكعبين أنا قلت لكم في الأول من اللي بدنا قلنا أنه ما يمكنش أن الإنسان غضي غسلوا جفوس في, في الآن وغضي ينتظر مثلاً بعد ربع ساعة عاد غضي يغسل يديه وهو متعمد لا، لا يجد النخص لا بد أن يوالي غسل أعضاء الوضوء لا بد أن يوالي غسل أعضاء الوضوء لكن الإنسان انسى ما يمسح راسه فهل له وتذكر من بعد مدة تذكر من بعد مدة دارت واحدة المدة على الوضوء دياله فهل يمسح رأسه فقط لم يبتدئ الوضوء من جديد هذه مساله غادي عليها. احنا نتحدثوا عليها لكن قبل ما نتحدث عليها ندخلو بعد ذلك المساله الاولى اللي قلنا هي ان الانسان توضى ومسح جميع اعضاء الوضوء دياله الا رجليه بقات غادي يغسلها عاد غادي يمسحها. يجوز له ذلك علاش لان كاين مده قليله يعني او شبه معدومه ما بين المسح وما بين غسل، فهل يشترط في الوضوء هل يشترط بقاء الماء على أعضاء الوضوء حتى الإتمام؟ لا، إيش كل يشترطها؟ ليش شترطها؟ خصو يجيب الدليل أو لا؟ اللي قال بأنها مشترطة خصو يجيب الدليل وإيش لا بد الماء يبقى في اعضاء الوضوء ديالك؟ ما كي الدليل دليل وبالتالي قال العلماء أنها ليست شرط، بغيتي تغسل أعضاء الوضوء ديالك وتمسحهم. عاد أشخ تغسل أرجليك أو تغسل وجهك بوحده وتمسحه وتغسلي ديك بوحده وتمسحها وتغسلي ديك بوحده وتمسحها وتمسحه. هذا هو المشهور من مذهب مالك وكرهه ابن الجلاب ابن الجلاب صاحب, صاحب كتاب التفريع كره ذلك ولكن مشهور عن المالكية جوازه وهذا هو نص مالك سئل عن هذا الأمر فقال إنه من التيسير ما كل الإنسان يحجر ما وسعه الله سبحانه وتعالى وآخر إذن ذكرنا تنبيه وهذه تنبيهات مهمة جدا هي بشكل فرعين الفرع الأول لا بد من غسل الوجه واليدين والرجلين من نقل الماء إليهما لا بد في غسل الوجه واليدين والرجلين من نقل الماء إليهما اذا يجب تغسل لا بد أن تنقل الماء أن تنقل الماء إلى هذه الأعضاء نقلم ال... ل... ل... ل... الوجه واليدين والرجلين كيف نقل الماء؟ إما أن تحمل الماء بكف واحدة تغسل كف واحدة و تتركه في وجهك وتغسيله وإلا أن تغسلت في وجهك بيد وحدة وما أنت جائز ولا لا؟ أنت تغسلت بيد وحدة جائز لأن الواجب هو تعميم الماء أن يعمل الماء جميعا العضو أو جميع اجزاء العضو كين تسألة ثانية أن تحمل الماء بغرفة واحدة ولكن تضيف لها الكف الثانيه وتغسل حتى هي جائزه كين طريقة ثالثة هو أنك تأخذ الماء وتضربو على وجهك وعد تغسل وعد تبلي هذه حديث حديث صعي البخاري محلل بن عباس جاءت هذه الصفة هذه اخذ الماء و يعني ضرب به وجهه ثم غسل هذا الأمر دسته وكين فالمهم أن نقل الماء إلى أعضاء الوضوء بهذه الطريقة لكن ضربت الماء في اعضاء الوضوء وما دلقتيش هذا هو ما يتكلم عليه يعني أن الدلك عند المالكيات سنة لا فرض الدلك فرض عند المالكيه يعني سلاوه دد وذده لا بد في غسل الوجه واليدين والرجلين من نقل الماء اليهما نقل الماء اليهما والتدليك باليد مع الماء فلا يجوز قال الامر شي أمور لا تجوز في هي قال فلا يجوز ان يرسل الماء من يده قبل وصوله فلا يجوز أن يرسل الماء من يده قبل وصوله الى العضو شنو معنى يرسل يعني الزيت الماء وطيحتي في الطريق يعني الزيت الماء وكبيته وعاد الزيت يديك عامره بالماء بشي عمره بالماء يعني بغرفة الماء لا غير لديالك مبللة ومسحتي بها هل يكون الوضوء صحيح؟ لا لا بد من أن تحمل الماء إلى العضوي قال فلا يجوز أن يرسل الماء من يده قبل وصوله إلى العضو لأن ذلك مسح ولا أن يوصله من غير تدلب وصلت الماء ولكن دلكتيش لا تجوز عند المالكية وتجوز عند غيرهم لا تجوز عند المالكية وتجوز عند غيرهم مش مشارش المؤلف للخلاف لكن هي مسألة فيها خلاف والأرجح, والأرجح ما ذهب إليه غيرهم ولا أن يدلكه بعد ذهاب الماء عنه احتلمه ولكن ما ذلك من بعد احتيا لا تجوز عند المالكية ويجب أن يتفقد المواضع الخفية كأسارير الجبهة اللي عنده الجبهة وفي هذك الأسارير بحيث أنه إذا قطب الجبين أو رفع الحاجب إذا رفع الحاجب كيف له آج الاسارير الأسارير الاماكن الأماكن اللي هي غرقة فإذا غسل وجهه يتفقد أسارير جبهته إذا كان عنده ذلك داخلي وماري الأنف ماري الأنف هو المكان هذا اللي نازل منه يتفقده أيضا لانه مكان تجتمع فيه يعني النجاسه أو الوسخ وما غار من الاجفان اللي عنده العين ديالو غائرة يستحب له أيضا أن يغسل ما غار من الأجفان والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كان يتفقد المأقين المأقين هما هذه المكان الذي ينزل منه الدمع اللي هو المكان اللي في محاضه الأنف هذا هذا كيتسمى المفق فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل وجهه يتعاهد ما اقيري هذه من المسائل اللي معروفه وما غار من الاجفان وشقاق اليد والرجل اللي عنده رجليه مشقوقه ويديه مشقوقين قال يتعاهد داك الشقاق بحيث انه يكبه لهم الماء ويحاول ما امكن يدوز عليهم وتحت أصابع الرجل وأطراف الأصابع وأطراف الأصابع أيضا تدلك هكذا وأطراف أصابع الرجل فرع تاني من نسي شيئا من فرائض الوضوء هذه مسألة اللي لا عليها من نسي شيئا من فرائض الوضوء فإن ذكر بعد أن جف الوضوء مسألة ديال الضابط في الموالات عند المالكية والشافعية والحنابلة هذه الثلاثة المداهب يقولون الضابط عندهم في الموالاه كون العضو لم يجف بعد يعني إذا غسلت وجهك إذا غسلت وجهك ودذت واحد لمدة بحيث أنه جف الوجه هل يجوز أن تكمل الوضوء؟ لم تكبه غسلت وجهك ودذت واحد لمدة لوجهه هل يجوز أن تكمل الوضوء؟ عند الماركية والشافعية والحنابلة لا. لا عند الماركية والشافعية والحنابلة نعم المذايب الثلاث لا يوجد لأن الضابط عندهم هو الجفوف الضابط عندهم هو الجفوف لكن يعني لا يخلو الأمر من يعني خلاف في هذا الباب ذكر المازيري قال أن المسألة ديال الجوفوف أمر مشكل مسألة الجوفوف أمر فيه إشكاش نهوى قالك لأن الجفوف يختلفوا بحسب المناطق يدبره ويختلفوا بحسب الأشخاص كين الناس اللي كي جف أكثر من غيره لأن الج لأن كل واحده الجلد ياره وكين المناطق المختلفة كين المناطق اللي هي باردة وكين المناطق اللي هي سخونة بالذات شوف الصيف مثلاً ملي كتغسل وجهك وش كيف قلمة بالذات وكين شف أكيد بقش بالذات وش بحلو بحل يمة البرد لا وبالتالي فالتوقيت ما بين الصيف والبدر يختلف ولا يختلف إذا توضيتي في الضر إذا يلا توضيتي برا وشيء مش ضربه فيك ديال الصيف قربي هذا شيء بحال حاله اذن فالمساله هي تختلف لكن الانسان اللي غير ما يطولش بالذات الى ابتدأ الوضوء ما يفصل ما بين أعضاء الوضوء دياله واحد الفاصل كبير العلماء ما داروش فيه توقيت معين ما داروش بالدقيقة والثانية ولكن حددوه باش بالجوفو نخضحنا بالجوفو باش نبقى يبقى عندنا ضابط ما بقاوش غاديين غير هكذاك بلا بلا ضوابط قداو العلماء الأئمة الأربعة الثلاثة بالجوفو طيب نقل من نسي شيئا من فرائد الوضوء فإن ذكر بعد, بعد أن جف وضوءه فعل ما ترك خاصة هذه مسألة غريبة عند المالكيه كيقولوا بها لأنه يقولون أن الموالات فرض ولكن مع الذكر والقدرة هذه كيف تشرح لكم؟ الموالات فرض ولكن مع الذكر والقدرة الى نسيتي هذا هو ذاك يضر على على من منسى منسيه اللي نسا ماشي متعمد باش انت متعمد غسلتي وجهك ومشيتي اجي توضى لا بالله حتى نشف الوجه ديالك عاد جيتي كتكمل الوضوء لا هذه ماكتكلموش على هذه الحاله كنتكلموا على من على من يعني غسل وجه دياله وداز مباشرة مثلا لمسح الراس ونسى ما غسلش يديه إلى المرفقين كمثال او يصل الديه للمرفقين ومسهم مسحش راسه اوصل رجله مباشره ما تفكر حتى بعد مده هنا الان داك الوضوء الى به وش داك صحيحه ولا لا لا حاجة. صحيح ماشي يعني يعاود ولكن واش الوضوء صحيح ولا لا حتى هو الوضوء ديالو كيقولوا انتم دابا خصكم تخدموا شويه ان يعني الفور واجب مع الذكر والقدره اذا هو نص يعني انه اخر هذاك العضو فهو عندو عضو ولا ما عندوش عند المالكيه عندو عضو اذا فملي تفكر شنو غيدير غادي يمسح راسه فقط صافي الوضع صحيح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 من نسي شيئا من فرائض الوضوء فإن ذكر بعد أن جف... ولكن ذك دك... ذكر الظهر ديان وصيد فيه غادي عود الظهر الظهر غادي عوده ولكن الوضوء غادي يمسح راصد هاد الشيء اللي كان نقوله ده بحناه المدار زبق نشى نصايح أخرى من نسي شيئا من فرائض الوضوء فإن ذكر بعد أن جف وضوءه ولكن يكون جف الوضوء واحد المدة فعل ما ترك خاصة فانتو هالمسألة هذه بعد الأولى ما بقاش فيها إشكال وان ذكر قبل ان يجف هو تذكر كيتوضى حتى الوضوء مازال هو منشفش نشفش دارت غير واحد المده قليله قسم قسمين يعني قد الشكل تفكر بانه ما بصحش راسو اش يدير قال شوف واش كيقولوا اللي في هذا دع قال وان ذكر قبل ان يجف وضوءه ابتضى الوضوء اللي عنده ذاك الكتاب غادي يدسمه يخرج واحد ابتداء الوضوء هنا المقصود به بشيء عودة في من الأول. ابتداء الوضوء المقصود به أنه غريم يمسح مثلاً افتراض أنه راسه. وتفكر بعد مدة قليلة ما زل أعضاء يرو من شفاج. على المؤلف غادي يمسح راسه رجليه. يعني العضو اللي وغيدير فهمت كيفاش هذا الشي فقاش الى كال اعضاء الوضوء مازال ما و الى انشفت و واحد مده اشنو يدير غادي يعود غير ذاك العضو هذا عند المالكين لكن كثير من الفقهاء الملكيه كابن العربي رحمه الله تعالى ذهب الى ترجيح ابتداء الوضوء كاملا بعد مده من الجوف يعني بعض الفقهاء المالكيه رجح كون اعاده الوضوء يكون اولى إعادة الوضوء من جديد لكن عند المذهب في المذهب، في المشهور هذا هو المشهور من قول المالكيه انه يمسح العضو او يغسل العضو اللي ينسى فقط بوحده فقشت اذا طولت المده واذا كانت المده قصيره غادي يمسح راسه ويغسل ذاك العضو اللي كان نسا ويدير الحاجه اللي من بعد منه يتبعها لي قال انه قال قال الطليطلي الطليطلي هو ابو عيسى بن عبيد الطليطلي من علماء الأندلس الاندلس علماء القرن الرابع قال الطليطلي انه يعيد الذي نسي وما بعده ولا يبتدئ الوضوء وهو الصحيح يعيد ما نسي وما بعده ولا يبتدئ الوضوء وهو الصحيح يعني الامر هذا اللي قلت لكم لابتداء الوضوء الاصح فيه هو انه يغسل ذلك العضو وما بعده والله اعلم وكذلك ان تركه عامدا وان كان صلى على الصلاه في العمد والنسيان اذا كان صلى يعيد الصلاه لكن الوضوء لا يعيد فيه الا العضو اللي نساه اذا كان مده طويله ولا كانت مده قصيره غريب يغسل ذلك العضو ثم يغسل ما بعده انا مساله ذكرها واحد المساله باش نختموا بها إن شاء الله هي مساله غريبه في الفقه طرح سؤال على محمد بن عبد السلام سحنون هو فقيه مالكي قيرواني طرح يعني عليه سؤال للعلماء سبح الله العظيم باش كنا كنطرحنا السؤال وصدرنا هذاك السيد مجدي المهم طرح عليه سؤال جاء واحد قال ليه توضات ثم صليت الطهره والعصرة والمغربه ثم توضات وضوء ثاني احدثت وتوضات وصليت العشاء ثم بعد صلاه العشاء اتكت انني نسيت من مساحه الشراسي في واحد من الوضوءين اما الاول اما الثاني شو على سؤال اكيد يا قلت صليت المغرب أصليت الظهر توضيت صليت الظهر والعاصر والظهر والعاصر والمغرب ثم توضات مره ثانيه وصليت العشاء وملصمت العشاء انا متاكد بانني نسيت ما مسحتش و ولكن في واحد من الوضوئين اما الوضوء الاول اما الوضوء الثاني اش غندير قال له سير مسح راسك وعاود الصلاوات كامله مسح راسك وعاود الصلاوات كامله هذا صاحبه شنو دار مشى عاود الصلاوات كامله ومسا مسحش جا قال له راني نسيت ما مسحتش راسي وعاود الصلوات كامله قال له سير مسح راسك وعود العشاء فقط قال له عاد مسح راسك وعود غير العشاء يعني هذه هذا لغز صعيب باش تفكر ندير لكم قال لك لا يعني لا السير في المساله هو انه من قال له سير مسح راسك وعود الصلوات كامله لانه بمسح راسه لانه وشك واحد في ذلك الوضوء اي رأى إنسان سفير مسح الرأس ولكن ما عرف من اللي مسح راسه ولو يعني الوضوء دياله صحيح يقبله ولو الوضوء دياله صحيح ولكن هو انسان مسح راسه عفوا لما صلى المره الاولى ولم يعد مسح راس الله جميع الصلوات من الاول حتى الاخر ولكن بي أيني اللي هو الاول الثاني في حين الظهر والعاصر والمغرب راس الله غير وضوء واحد الاول ومن اللي عود صلى مره تانيه من اللي جا قال له راضي توضيته مره تانيه ونسيت ما نفحش راسي له سبس حراسك هو عود كل شيء هو عود كل شيء ولكن ما نفحش فهو عود الظهر والعصر والمغرب باش جزء لوض ديال ديال, ديال عودهم جزء ديالوضاء ومن اللي جا قال له راني مسيس مسيس قال له عود غير العشاء لاش لأن العشاء هي الوحيد اللي الوحيدة اللي فيها الشك فانتو كيف ودهم قالت فكروا بهذا الكلام نكمل سبحانك الله وبحمدك شهود الله إلا أمس تفرغت أبو إليك وآخر دعوانا الحمد لله يا رب العالمين غادي يكون إن شاء الله هذا الدرس ديال الخميس غادي يكون إن شاء الله ف... الجداولي نكون شاء الله نزل ما نصفر حتى الجمعة إن شاء الله جل وعلا لكن شيء أسئلة يعني مختصرة هذا طويل حتى أحتل حصه إن شاء الله شيء إيش مطول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونسائنه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 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم